إن الله مع الذين استحوا الذين هم محقين. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه. ما تدوب به الآيات المدنية والقرآن المكي كان يخاطب الناس والقرآن المدني به أنواع من الخطاب. خطاب لاهل الكتاب وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب للمؤمنين في تسعين موضع هذا النداء يأمرنا الله تبارك وتعالى فيه ويهانه الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجاره عن تراض منكم وقرئت الا أن تكون تجاره عن تراضي منكم بالرفع ثم نهى الله تبارك وتعالى عن قتل النفس فقال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما الامر الاول او النهي الاول ينحى الله تبارك وتعالى فيه عن الماكل المحرمة مثل الربا ومثل الغش ومثل البيوع المحرمه ومثل الميسر ومثل الرشوه وغيرها من انواع المكاسب المحرمه التي جاء تحديدها في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى عندما أنزل الناس في هذه الأرض جعل للمال مكانة لا يكاد ينكرها ولا يستهين بها الله تبارك وتعالى عظم من شأن هذا المال وحقه. عظم من شأن المال لأن ذكره في كتابه الكريم وكل شيء ذكر في كتاب الله عز وجل فهو عظيم إما خير عظيم يحرم الله تبارك وتعالى به أو قصة عظيمة يستفيد منها الناس أو شر عظيم يحذر الله تبارك وتعالى منه فذكر الله عز وجل صنوف المال تزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المتنطرة من الذهب والفضه والخيل المسومة والأنعام والحق إلى غير ذلك وأخبر الله تبارك وتعالى لأن هذا المال زينه في هذه الحياة الدنيا وأن الأعمال الصالحة تنفع صاحبها أكثر من المال تعالى، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير من ترطيب ثوابا وخير املا المال والبنون زينة الحياة الدنيا هي التي يتزين بها الناس أمام بعضهم بعضا والباقيات الصالحات أي الاعمال الصالحة ومن بينها الذكر والتسبيح خير من ترطيب ثوابا وخير املا تبارك وتعالى إلى النهاية التي تنتظر الجميع ويوم نسير الجبال وترى ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا هناك المحق بالأعمال لا وأشار الله تبارك وتعالى الى أهمية المال والتعامل معكم في كثير من الايات تجد الاقتصاد في قوله تبارك وتعالى لا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا فمن هنا جاءت اهميه المال في حياة الناس ولأهمية المال نجد الجميع متعلقا به هذه فطره الله التي فطر الناس عليها فقال الصبي الصغير لا يجيد الكلام ولكنه إذا أمسك المال بيده لا يكاد يطلقه وتجد المجنون ياكل من القاذورات، ولكنه يعرف المال ويمسك به ولهذا الله تبارك وتعالى التعامل بالمال بين النفس وعلمهم بانه ظل زائد وأنه عرض منكفل وأن الناس يوم القيامة سوف يحاسبون بأعماله لا بأصواته ساب المال بالوسائل المهارمة فقالت الماركة والتعالى يا أيها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل أي لا يجوز أكدوا مال للناس فيما بينهم بغير حق فلا تأخذ مالا إلا بعض أو أن يكون هبة أو ورثة أو عملا والأعمال أبو متعدده متعددة منها التجارة وهي أشهر انواع المكاسب ومنها الزراعة ومنها الإيجارة وغير ذلك من الأعمال المباحة لتقس بالمال فمن هنا نهى الله تبارك وتعالى عن هذه البيوع المحرمه حتى ذكر ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية أن الرجل إذا باع للرجل السلعة ثم اشترط عليه أنه إذا أراد أن يردها ومعها يردها ومعها درهم فان هذا من اكل مال الناس بالباطل سبحان الله لقد تورع الصحابه كما ذكر الطبري رحمه الله عن المال الحرام وعن الكسب الحرام حتى ان بعضهم لما نزلت هذه الايه خشي ان ياكل في بيوت الناس خوفا من ان يكون هذا من الاكل بغير حق فلما انزل الله عز وجل في سوره النور ليس على الاعمى حرج ولا على العارض ولا على المريض حرج ولا على انفسكم واباح انواع من انواع الاكل علم الصحابه ان الاكل او الطعام عند الناس لا يدخل في هذه الايه سبحان الله رجل نزلت عنده فاضافك و وقدم لك القرار يتحذر منهم الصحابه ويتخوفون يتفوقون ان يدخلوا في الحرام سبحان الله فكيف لو جاء الصحابة ونظروا إلى ماكلنا ومشاربنا وإلى في جميع الفقاع العربية الذين لم يميزوا بين الحرام والحلال فاختلط عندهم الحابل بالنابل ورأوا المال العام غنيمة لهم في كل مرفق من مرافق الأرض تجد الناس يأكلون المال بالباطل التاجر يبش الموظف لا يثن ولا يحسن المحاكم مليئة في القضايا المالية ولا بد أن تعلم لأن أحدهما محط والآخر مبطل وكثير من الناس يظن أن الحكم إذا خرج له من القاضي أن المال قد أصبح حلالا حلاماً له والنبي صلى الله عليه وسلم بين انظروا يا أهل القانون ويا ايها الشاكون ويا أيها المشكوون إلى هذا الحديث انه يأذن الحص ولعل بعضهم أن يكون ألحن بخجته من بعض أي أعلم بمداخل الكلام ومخاليه وبالتفرات القانونية ولعل بعضهم أن يكون ألحن بخجته من بعض فمن قضيت له بحق أفيه فإنما هي جرذ منا ولا أقولها أو لا هذا قد قضى. من أنواع البلاء على الناس الا يتضايقوا وان يعلموا أن كل ما في هذا اليوم إنما هو بذل الله تبارك وتعالى وبتحذيره إن شيء خلقناه وما في الله وقد يشكل على بعض الناس الأمر معين كيف يقول الله تبارك وتعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ويقول إذا أن تكون تجاره كأن التجارة تسكن بالباطل وكأن إبليس أحد الملائكه فقد قلنا للملائكة تسجدهم الآن فسجدوا إلا إبليس هذا في لغة العرب يسمى الاستثناء المفصل الاستثناء المنفصل هو ان لا يكون المستثنى جزءا من المستثنى منه أن لا يكون المستثنى جزءا من المستثنى منه بمعنى ان اقول للناس لا تدعوا الهه بالباطل الا الله فهنا المعنى ليس أن الله عز وجل يدعى بالباطل أو أنه اله باطل بل هو الحق ولكن الكلام قد انتهى قبل أداة الاستثناء ثم بدأ بكلام آخر لا علاقة له إلا علاقة سطحية بما سبق من الكلام وهذا يسمى بالاستثناء المقطع نهى الله عز وجل عن المكاسب المحرمة ثم قطع الكلام ثم أباح المكاسب المباحة وهي التجارة وأمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا ثم ذكر صنفا من غير الملائكه أبا ان يسجد لادم كما قال تعالى في الكهف الكه قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه من هنا اخوه الاسلام نفهم الاستثناء المنقطع ذكر الله تبارك وتعالى المكاسب المحرمه وانواعه ثم اباح التكسب عن طريق التجاره فقال تبارك وتعالى الا ان تكون تجاره عن تراض منه ولهذا اشترط الأئمة في البيع والشراء التراضي تشدد الإمام الشافعي لأن البيع الصامت لا يجوز حتى ولو كان ثمن السلعة معروفاً بمعنى أن البائع إذا كان يبيع سلعة لها ثمن محدد وجاء رجل صامت فدفع المال وتناول السلعة وأخذها وتحر أن الله تبارك وتعالى قال الا أن تكون تجاره عن تراض منكم والتراضي يتم عن طريق الكلام واباحها الامام مالك وابو حنيفه وكذلك الامام احمد اذا كان الثمن معروفا عند الطرفين واذا كانت السلعه معروفه عند الطرفين واباحها الشاكرين في المسائل المحققه بمعنى كاجره صاحب السياره الذي تركب به من مكان الى مكان فهذا لا يُسطرط أن تتكلم معه أو أن يتكلم معه. من هنا أن الإسلام اُسطرط الله عز وجل في البيع والشراء أن يكون طرفان راضيين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش في البيع فقال من غش فليس منا وقال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن أحسنا وبينا قولك لهما وإن أخياء وكتماء محيطة بركه بيعهما فمن هنا إدفت الإسلام لا بد أن يتحرى الناس الكسب الطيب وأن لا يدفعهم الجشع إلى التلاعب في الاسعار أو في الأوزان أو في المواصفات او غير ذلك مما يعلمون أنه تحايل على نوع من انواع المكاسب المحرمه ثم قال الله تبارك وتعالى ولا تخطروا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما هذه الايه تحمل ثلاث معان وكلها صحيحه المعنى الاول النهي عن قتل النفس اي ان يقتل المسلم اخاه المسلم ولماذا سمى الله عز وجل الاخذ نفسا هذا الاسلوب مستخدم في كتاب الله عز وجل كثيرا يقول الله تبارك وتعالى فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. بمعنى سلموا على اهل البيت ويقول الله تبارك وتعالى في معرض الدم ولا تلمزوا انفسكم اي لا تذكروا عيوب اخوانكم فمن هنا قوله تعالى فلا تقتلوا انفسكم اولا يحمد على النهي عن قتل النفس والنهي عن قتل النفس يكون بدافع الغضب والغضب اذا كان في ذات الله عز وجل فهو محبوب اما الغضب للنفس والغضب للنجاح والغضب للحزن والغضب للطريقة والغضب للشيخ والغضب للمذهب فإن هذا مما لا وجود له في الشر فإذا غضبت مثل هذا الغضب وقتلت نفسا فقد أفسدت ما بينك وبين الله تبارك وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الرجل في فسحه من دينه ما لم يصب دمك حراما قد الله عز وجل كل أنواع الذنوب والمعاصي ولكن القاتل قد وقع في ثلاثة جرائم الجريمة الأولى في حق الله تبارك وتعالى الذي خلق هذه النفس ونهى عن قتلها بغير حق والجريمة الثالثة في حق هذا المقتول الذي أدخل عليه ضررا في نفسه بالغا حتى أخرجه من هذه الحياة الدنيا والجريمة الثالثة في حق آل هذا الشخص فإذا قبلت فيه أو وقيل الشخص أي اكتص منه ووعده فقد قضى بعض الحقوق ولكنه لم يأتي بلا الوقت حتى لو وعده يكون كفارة في حق الله عز وجل وربما كانت شفاء لصدور الغاضبين من أهل الميت ولكنه ما زال ممسكا بحق هذا الميت فإنه يأتي يوم القيامة متعلقا به يقول يا رب هذا قد قتل حتى إذا قتل له. من حقه ان يعيش ولهذا فالنهي عن قتل النفس من اساسيات هذا الدين قال الله عز وجل في صفات المؤمنين والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس الله الا بالحق ولا يزنون ومن يرعى ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان طاهر اقرا هذا هو المعنى الاول لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم المعنى الثاني لا تهلكوا هذه النفس بالذنوب والمعاصي ان يصير الانسان الله عز وجل فيكون كالميت في هذه الحياه الدنيا والله عز وجل سمى الضلال موتا وسمى الهدايه حياه فاهلينا واجعلنا له نورا، فالايمان حياه والايمان نور والضلال موت يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت من هنا هدى الإسلام كان قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم بمعنى لا تدمروا هذه النفس وتردوها وتوقعوها في عذاب الله عز وجل وفي قعر جهنم سبب الذنوب والمعاصي والمعنى الثالث أن الله تبارك وتعالى نهى الإنسان أن يقتل نفسه بمعنى الانتحار أو ان يحملها ما لا تطيق من الأعمال حتى يؤدي إلى المرض أو الموت ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجع نفسه بحديدته أي الانتحار فحديدته في يده يجع بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا ومن تردى من شاهق فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فلا يجوز أن يقتل الإنسان نفسه ولا يجوز له أن يلحق بنفسه الطرق البريب هو الإيمان الرحمد وأبو داود وابن مردوين وغيرهم من أهل السنن عن عبد بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية ذات السلاسل هي من قطأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرا أن يذهب إليها والسبب في ذلك أن أمه كانت من تلك المناطق فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا على تلك الفتوحات حتى يكون له العلم وحتى يكون له الإكرام بالنسبه لأخواله فنجح في تلك المهمه الطيبه ولكنه وهو قائد لاصحابه اصرته جنابه نام فاحتلم فلما استيقظ وجد البرد شديدا فتيمم وصلى بهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصليت بهم وانت جنب فقال يا رسول الله اني ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فصليت بهم،, وصليت بهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما يسمى بالسنة التقريرية بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أصحابه على عمل من الأعمال فيسكت أو يضحك أو يطلب منهم أن يقسموا له شيئا من ذلك المال فهذه تسمى بالسنة التقريرية وهي نظير السنة القولية والفعلية فالنبي صلى الله عليه وسلم سنته تشتمل على اقواله افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا وعلى افعاله كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا وعلى تقريراته كقول الصحابه كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلاصه هذا الحديث ان هذا الصحابي ترك الغش في الهواء البارد وفي الصحراء وفي السفر خوفا على نفسه من المرض امتثالا لقول الله تبارك وتعالى لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما خلاصه هذه الايه ان الله تبارك وتعالى نهانا عن انواع المكاسب المحرمه واباح لنا التجاره والحسب الحلال ونهانا عن قتل النفس بكل أنواعه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطي وكن الله موصفا عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقطع عليك. عليك ولا يحزون عليك ولا يذلون عليك تبارك بنا عليك اللهم أنت تقوى وزكاء منا إنك السميع العليم علينا لا إنك عليك ولا عليك تبارك اللهم أنت نفسنا من اللهم تقبل منا إنك أنت السميع Odejdźmy, odejdźmy, وللمؤمنين يوم odejdźmy, الحساب اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم